لانه لو عجز صار هو والرهن لسيده قول المعلف رحمه الله تعالى فصل ولا يجوز الرهن بما للكتابه تقدم لنا ان الرهن يؤخذ لتوثيق العقد ويسدد من قيمته في حال عجز المدين عن سداد ما عليه وأن الرهن يصح في كل عقد من العقود وأنه يصح في السفر والحذر، وفي هذا الفصل سيذكر المؤلف رحمه الله تعالى الأشياء التي لا يؤخذ عليها رهن لأنها ليست بثابتة مستقرة فيأخذ عليها رهن قال ولا يجوز الرهن بمال الكتابة لأنه غير لازم ولا يجوز الرهن بمال الكتابة لأنه غير لازم مال الكتابة يكون الرقيق لسيده فيجد من نفسه القدره على التحرر بكسبه فيشتري نفسه من سيده بمال معين مقسط بالشهر او بالسنه او غير ذلك <تصفيق> فيقول العبد لسيده اشتري نفسي مثلا بألف ريال اسلم في كل شهر كذا او في كل ستة اشهر كذا الى اخره هذا المال الذي اتفقوا عليه يسمى مال الكتابة هل يجوز للسيد أن يقول لرقيقة أعطني رهن بذلك لا ولما لأن دين الكتابه ليس بمستقر ليس بلازم قد يسدد الرقيق مثلا المبلغ كله إلا قليلا ثم يرى من نفسه عدم القدره على المعيشه استقلالا فيعجز نفسه يقول عجزت فيعود رقيقا كما كان فدين القتاله ليس بمستقر في الذمه لازم وانما هو عرضه للفسخ وعدم الاستقرار وعدم الثبوت فلا يصح أن يؤخذ به رهن لأن الرهن الحاجة إليه إذا عجز المدين عن السداد يباع الرهن ويسدد منه الدين وهنا إذا عجز الرقيق نفسه صح له ماذا يكون يرجع على ما كان عليه ملكا لسيده الرهن لو كان هناك رهن رجع معه ملكا لسيده فلا فائدة حينئذ من الرهن فلذا لا يجوز أن يطالب السيد رقيقه برهن لدين الكتابة فإن للعبد تعجيز نفسه يعني يستطيع أن يعجز نفسه لو ما عجز لكن مثلا إذا فكر هو مثلا عنده أسرة عنده أولاد كثير عنده مثلا نفقات تلزم من في حال رقه سيده فيرى أنه لو استقل عن سيده ما قدر أن يقوم بنفسه يوما حوله قال ابقى رقيق فيعجز نفسه وان كان قادر على السداد يقول عجزت فيعوذ ملكا لسيده فالدين في مال الكتابه ليس بمستقر ولا ثابت نعم ولا يمكن استيفاؤه من الرهن لان الرهن ما يباع في هذه الحال يعود من فل السيد يعود الرقيق من فل السيد نعم ولا يجوز بما يحمل العاقله من الديه قبل الحول لانه لم يجب ولا يعلم ان ما اله الى الوجوب فانه يحتمل حدوث ما يمنع وجوبه ولا يجوز بما تحمل العاقله من الديه قبل الحول ولا يجوز الرهن ولا يصح ان يطالب برهن لما تحمله العاقله من الديه قبل الحول فدل على ان بعد الحول يصح إضاح ذلك العاقلة تحمل عن القاتل خطأا الديه قتل الخطأ فيه الدية والكفارة قتل الخطأ يحصل من الانسان بدون قصد والخطأ يكثر من الانسان احيانا بالسياره يتسبب في قتل يريد ان يصيد صيدا فتكون الرصاصه في صدر ونحر انسان فتقتله يريد ان يقتل ذئبا مفترس بالغنم فاذا بالرصاصه تصيب رجل ما يدري عنه يحفر حفره لغرض من الاغراض في الطريق فيتركها بدون حواجز ويقول الصباح اشتغل فيها فياتي انسان غافل ما يدري عنها فيسقط فيها فيموت ويكون هذا الحافل الحفرة في الطريق متسبب في القتل فعليه الديه، فالديه تكثر على الخطأ والدية ليست كقيم المتلفات مثلا شاة او بعير او بقرة يتحملها المتسبب في المتلف الديه كثيرة مئة من الابل فالشارع الحكيم جعل الخطأ على العاقلة من باب التكاتف والتعاون بين الأقارب والعصمة وإذا وزعت هذا عليه خمس من الإبل وهذا ثلاث من الإبل وهذا عشر من الإبل ما ضرت الجميع وإذا صارت على شخص واحد ضرته وربما يخطئ اليوم ويخطئ غدا ويخطئ بعد غد بدون قصد فتتراكم عليه الديون فتضره فجعل الشارع الحكيم الديه ديه الخطا على العاقله والمراد بعاقله الشخص عصبته والعاقله لا تحمل كل خطا لانه يخشى ان يكون فيه تلاعب او تواطؤ بين المتسبب مثلا وبين من له الديه فيقول اعترف لك بالخطا لو ما حصل منه شيء مثلا على اساس ناخذ الديه من عصبتي وتقسمها نوياك ممكن فقال فورد ان الديه لا تحمل قيمه العبد لأنه مال ولا تحمل العمد لان هذا قصد عمد عدوان فيلزم به من فعل ذلك ولا تحمل صلحا ولا تحمل اعترافا ولا تحمل ما دون ثلث الدية خمسة قيود خمسة امور لا تحملها العاقلة لانها قد يدخلها شيء من التلاعب لا تحمل عبدا ولا عمدا ولا صلحا ولا اعترافا ولا ما دون ثلث الدية والدية تحملها العاقلة اخماسة 20 بنت, مخ... بنت مخال و20 بنت 20 بنت مخال و20 ابن مخال و20 بنت نبون و20 حقه و20 جزعه تحملها العاقلة وتكون اثلاثا يعني موزعة على ثلاث سنين بعد ثبوت الحق يسلمون الثلث بعد 12 شهر من ثبوت الحق ثم الثلث الآخر بعد 24 شهر ثم الثلث الآخر بعد 36 شهر يعني بعد في خلال ثلاث سنوات ثبتت الديه على العاقله متى يسلمون ثلث الديه بعد اثني عشر بعد شهر هل يقال لهم مثلا احضروا رهنا بالثابت عليك والديه الآن ثبتت ومتى السداد بعد 12 شهر وخلال هذه المدة لا يدرى من يسدد افرض واحد من العاقلة بعد شهر من مثلا ثبوت الديه مات ما لزمه شيء واحد بعد شهر او شهرين من الدية من نزوم الدية كان غني ثم افتقر صار معدل فهل يلزم بعد 12 عشر شهر يسلم ويسأل الناس فلذا يقال مال الذي هو ثلث الديه الباقي على 12 عشر شهر ما يطلب به رهن لانه لا يدرى من يلزم العاقله نفسه إذا حان الوقت جمعوا هذه قالوا أنت يا فلان عليك كذا وأنت يا فلان عليك كذا وأنت يا فلان عليك كذا يجمعون عشرين من الإبل مثلا أو ثلاثة ثلاثين من الإبل أو أربعة ثلاثين مسلمونة اللي هي الثلث فلا لا يجوز طالبت من عليه الديه ديه الخطا بعد ثبوتها على العاقله لا يجوز ان يطالبوا برهن لانها ما استقرت ولا يدرى من ستلزم لانها مؤجله لمده سنه ثبتت بعد السنه وعرف جاء واحد مثلا ممن عليه خمس أو عشر من الإبل فقال أنا الزمني جماعتي بخمس من الإبل وأنا أرجو منك أن تمهلني شهرا اصل الله نسلمك الآن لكن أنا الآن ما بيدي شيء ابني سارحة ابني بعيدة كذا إلى اخره أمهلني شهر يقول لا بأس أمهلك شهر لكن اعطني رهن لان الحق استقر فقبل تمام الحول لا يطالب برهن وبعد الحول يصح الراهن ولذا قال ولا يجوز بما تحمل العاقله من الديه قبل الحول اذا كانت الديه ديه عمد عدوان على من تكون على الجاني نفسه هل يطالب برهن نعم لأنه مستقرة في ذمته لازمة في ذمته يقال له عليك مثلا مئة من الإبل وكما قرر اخيرا أنها مئة وعشرة آلاف ريال مثلا أو مئة ألف مثلا ويقال سلمها قال ما عندي يقول أعطنا رهن بهذا علشان تسلمها مئة وعشرة دية العمد العدوان لأنها مغلظة ودية الخطأ مئة ألف لأنه لم يجب يعني قبل تمام الحول ما يجب التسليم ولا يعلم أن مآله إلى الوجوب قد لا يجب على هذا شيء الآن نظن أنه يجب عليه قد لا يجب عليه بعد فترة ما ندري لانه دين عليه وانما هو دين على العاقله ولا يدرى بعد 12 شهر من ستكون العاقله هذا او هذا او هذا لا يدرى فانه يحتمل حدوث ما يمنع وجوبه يحدث شيء موت او فلس او نحو ذلك ما يجب على هذا الشخص شيء من الدياه نعم ويجوز الرهن به بعد الحول إذا عرف أن هذا عليه خمس من الإبل أو هذا عليه عشر من الإبل وقال يا فلان إبلي عازلة إبلي بعيدة إبلي سترد إن شاء الله بعد شهر ويسددك في المبلغ فيقول اعطني الرهن لأنه عرف أنه صار عليه المبلغ نعم ويجب الرهن به بعد الحول لأنه دين مستقر ولا يجوز بالجعل في الجعالة قبل العمل لعدم الوجوب ويجوز بعده وقال القاضي وقال القاضي يحتمل جواز الرهن به قبل العمل لأن مآله ما إلى الوجوب ولا يجوز بالجعل في الجعالة ولا يجوز أخذ الرهن في الجعل بالجعالة الجعاله ما هي كان يعلن شخص مثلا يقول بعيري كذا هذا صفته شرد من يرده اعطيه مائه ريال او يقول فلان ابق ذهب من يرده علي اعطيه مئة ريال او يقول لمجموعة من الناس انا اريد تسوير هذه الارض من يسورها بهذا السور وهذه الصفه مثلا كذا الى اخره اعطيه اذا سورها الف ريال هذه جعالة تعتبر يعني يذكر مبلغ لمن فعل له فعلا فهل يجوز للمرء يقول ادفع لنا رهن حتى نعرف انك تسدد لا لانه استقرت الجعاله ولا يدرى من ستكون له قد يخرج سبعه ثمانية يبحثون عن البعير او يبحثون عن الغلام الهارب مثلا فيجده واحد منهم والباقيين لا يجدون شيء من يعطى الرهن ما يدرى من ستكون له الجعاله فلا يجوز أخذ الرهن في الجعاله في الجعل حال الجعاله ولا يجوز بالجعل المبلغ الذي يجعل لمن يفعل كذا في الجعاله قبل العمل قبل العمل لأنه ما بعد استقر لعدم الوجوب ويجوز بعده يأتي الرجل يقول أنت قلت كذا وكذا وأنا رددت بعيرك فأنا أطالبك الآن بمئة ريال يقول حقا عندي لك مئة ريال لكن الآن يدي فارغة أصبر علي فيقول نعم أصبر عليك لكن أعطني رحم لان الدين مستقر يقول أنت قلت من يبني لي هذا الجدار بخمسة آلاف ريال وأنا بنيته فأعطني يقول صح حقا عندي لك ألف ريال وأنا قلت هذا وشدت على نفسي لكن الآن ما عندي خمسة آلاف ريال اصبر علي فيقول أعطني رهن فيجوز ويلزم والمطالبه بالرهن بعد لزوم الجعاله ويجوز بعده وقال القاضي أبو يعلى يحتمل جواز الرهن به قبل العمل يقال يحتمل الجواز لأنه قد يأتيه الرجل يقول أنا أريد أن أذهب إلى مسافة بعيدة في البرية وقد أتعرض لخطر هلاك أو عطش أو نحو ذلك وأخشى إذا أتيت بغلامك الهارب أو أتيت ببعير الشارد. ما تعطيني الجعالة الذي جعلت أريد أن تضع رهن عند ثقة إن استحققت الجعالة فإذا أجدها عند الثقة وان لم استحق شيئا فرهنك موجود عند من أعطيته إياه يقول أبو يعلى رحمه الله يحتمل مثل هذا لأن الجعالة جعل الجعاله ماله إلى الثبوت نعم ولا يصح الرهن بما ليس بثابت في الذمه كالثمن المتعين والاجره المتعينه والمنافع المعينه نحو ان يقول اجرتك داري هذه شهرا لان العين لا يمكن استيفاءها من الرهن ويبطل العقد بتلفها وقياس هذا نعم. ولا يصح الرهن بما ليس بثابت في الذمه الرهن يكون على شيء ثابت في الذمه لا بعينه لان هناك اثمان ثابته في الذمه وهناك اسمان معينه معينه فاذا كان الثمن معين فما يصح فيه الرهن لانه معين في هذا الشيء خاصه بخلاف ما لو صار شيئا في الذمه فالذي في الذمه ممكن يسدد من هذا او من هذا او من اي شيء إذا حيالك مثلا على اليوم شيء في وشيء معين اشترى شيئا ما بالبقرة التي في البيت البقرة في البيت هي القيمة ما سلمت البقره الى الان يقول اعطني رهن البائع يقول اعطني رهن على ان تسلمني البقره في البيت نقول ما يلزم هنا الرهن ولا يجوز ان يخذ فيه لما لان الثمن ليس دراهم معينه دراهم بالذمه اذا لم تسدد بي الرهن اخذت الثمن بقرة معينة اذا تلفت او عرض لها عارض بطل العقد كله بخلاف ما اذا اشترى مثلا حاجة ما بناءت ريال يقول اعطني رهن على ان سلمني المئة اعطاه رهن عجز عن تسليم المئة ماذا نعمل نبيع الرهن ونسدد منه المئة ريال لكن هل نبيع الرهن ونسدد منه البقره البقره بعينها هي الثمن تلفت بطل البيع كله فرق بين ان يكون الثمن معينا او الثمن في الذمه فالمعين لا يجوز فيه الرهن وما كان في الذنة يجوز فيه الرهن قال ولا يصح الرهن بما ليس بثابت في الذنة كالثمن المتعين الثمن المتعين في مثالنا السابق البقرة اشترى قطوفة مثلا بالبقرة التي في البيت استلم القطوفة قال له سلمني البقرة المعروفة هذه المعروفة التي هي ثمن يعرفها البائع والمشتري قال البقرة الآن سارحة إذا جاءت في الليل سلمتك اياها قال أعطني رهن أنت سلمني البقرة نقول لا قف هنا الآن ما في رهن لأن الثمن بقرة معينة افرغ إن الذي سرح بها مع بقره جاء في الليل وقال تلفت البقره يستفاد من الرهن لا لان الثمن بقره معينه ما يقال اشتر بقره اخرى وادفعها او اعطى قيمتها لا نقول باطل البيع كله رد القطيفه على صاحبها البيع باطل لان الثمن معين وليس في الذمه بخلاف ما لو اشترى مثلا القطيفه بمائه ريال فيقول اعطني رهن على ان تسلم من المئه فاعطاه رهن فلما حل وقت تسليم المئه قال ما معي شيء ماذا نقوم يباع الرهن وشدد المئه لان المئه في الذمه كالثمن المتعين هذا لا ما يجوز ان يؤخذ به رهن والاجره المتعينة والمنافع المعينه الاجره المعينه كذلك مثل مثل لو استاجر منه شيئا بالبقره التي في البيت هذه اجره في الصوره الاولى ثمن وفي الصوره الثانيه اجره متعينة والمنافع المعينه المنافع المعينه مثلا منفعه معينه أجره داره هذه يسكن فيها مثلا من خمسة عشر صفر إلى خمسة عشر ربيع الأول لمدة شهر بألف ريال مثلا أجره الانتفاع بداره هذه. مدة الشهر بألف ريال هل يجوز أن يقول أعطني رهن بأن سلمني الدار في خمسة عشر سفر لا لأن المنفعة معينة في هذه الدار افرر تلفت الدار انهدمت هل يستفاد من الرهن هذا لا لان الاستئجار والمنفعه دار معينه نقول انفسخ العقد العقد كله انفسخ فما دامت المنفعه معينه فلا يمكن يستفاد من الرهن فلا يؤخذ رهن في منفعه معينه لو كانت المنفعه غير معينه يجوز يقول مثلا هذا في الرياض مثلا يتصل بواحد في مكة يقال انا اريد دار اي دار سفتها كذا موقعها كذا قريبة من الحرم استأجرها من خمسة عشر سفر الى خمسة عشر ربيع الاول شهر بألف ريال والان الالف يصلك وصلها الالف السلم المنفع الى الان قال يا اخي اعطان رهن اخشى اني اجل مكه في حال حاجتي الى الدار فلا اجدك او اجد دارك مشغوله التي تنوي تاجرني اياها اعطني رهن من اجل ماذا انك اذا ما سلمتني الدار التي اسكنها استاجر دار بهذا المبلغ الذي الرهن هذا لان ليس الاستئجار على دار معينه وانما الاستئجار على منفعه في الذمه اي دار يسلمها الس... المقيم في مكه للقادم من الرياض تكفي لانها منفعه في الذمه يقول مالك لا دار بجوار الحرب صفتها كذا مشتمله على كذا من المنافع الى اخره بخلاف ما لو صارت دار معينه مثلا فهذه لا يصح فيها الرهن لان الرهن لا يستفاد منه حينئذ فلا يستاجر به لان الغرض المنفأ في هذه الدار بالذات مثلا وهذه الدار انهدمت ما حكم العقد انفصح نعم